إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفاروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون،